Alhamdulillah yakin alayhi Arrahanan al-Rahimman al-Rahimman al-Yawm al-Din Iyaka na'udu wa Iyaka na'udu wa Iyaka na'udu Ibn al-Sirata al-Mustakim Sirata al mustakim sirata أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا آمَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتْلَ دُونَآ أَخْرَجْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ وَمَا دَاءُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ عِندَ ИНМА МА ТАКУНУ МУДРИСУН МУНТУАЛАУ ҚАЛБИ УРУД МУШАЙЯДА ВА ИН ТАСБА ҲАСАНАТА ЙАҚУЛУНА ҲАДИНА АНДИНА إن فما بهؤلاء القوم لا يكادون يفقون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك Salaika minnas rasulah Waka faa انْ يَنْطِقُ Vaiバババババi Allah Affed to human Awprock Ala Allah Allah Pol hang Yat edfo On Al- Terazai Al- sceaiイ Al- Kashактерi itu? Aml- ambitiousnya? Simad Di maha. Amlakбуутств shal media ha? Imaikulnadara. If だab zu lo, Shui hasil-Su hali rohan.com. If ma& speeding maat and aid dish emwasyali.ig يقول لله لوجهه استناكن كثيرا واذا جاء امن من الامن او القوط اذاعوا ولم ورحمتهم لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل فيه سبيل الله لا تفلف إلا نفسك وحبض الإيم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة لكم يكون له إِنَّ الله اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَقِيطًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فحيوا, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا يجمعنكم الى يوم القيامه